نساء يترضي الله, الله عن غالي رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وعلى رسول الله منه منه منه والغلور منه والغلور ودرفت منها منه الغيور فقل لنا يا رسول الله كمنها موعدة وجه فأوصنا آمين. و الله وتجلي. و السميع البصار. وان تأمر عليكم. فأنهم همي من يحيي منكم نتجر كلام يتبعه. ف عليكم السنه. و سنتي من النبي أعضوا عنها من وعجب وإياكم ومحدثات الأمور فمن الكل لبطة طلاحة روى أبو داود وقال حديث أسن صحيح السبين سيرا ثم دار هذا ذكر صحيح في اليمان الله تعالى ونحن في كتاب الصلاه في ذا ال 70 باب ستره المصطفى ابي ما يتقبه استلقاء وجهي اين صلاتي من سلطة مشارقس وهي فضل طريق الضراع أو الضراع ولا يمزي الخط الذي يرسمه ويخطه المصلي إذا كان يصلي في الصحراء وما ذلك إنما تكون السطرة والشعقص قائمة في أفطول تدروا كل هذه الضراء على الضراء وهي العرض مثل جسم الرمح خالة حددتنا يحيا ابن يحيا الدمين من الزجوري أو زكاري قال الامام احمد مع عمرو بن بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيا يحيا التميمي ان ليس مكث عند الامام مالك زمنا فاضطرب به موقفا وبعد ان اضطرم وصار من المتشددين فيه خطب عنده فقال له الامام مالك لما بقيته قال امل تعلم من سمك وقلق قال ابو رجاء بن سعيد ابو رجاء بن غبان سعيد سعيد من جميل في طريق الى عبد الله قطين بلدان و ابو قرابة 1500 حديث إلى الصحيح أكثر عنه بخلاف أخيه عثمان وكان أبو باكر أخن وعثمان أكبر سن قال يحيى أخبرنا من يحيى؟ يحيى من يحيى التنميم ليس قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا فهذا من دقة الإمام المسلم كان يفرق بين الحرف والحرف والكلمة والكلمة والأداة والأداة قال هددنا الله وسلم بن سليم عن سماك وابن عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله طلحة ابن عبيد الله عبد العشر المبشرين بالجلب للمصطفى خير صاحب النص علمه في جمد نصا زاد وشرفا قمت الحق وابن عود والزبير مع أبي عبيد نجر السعدان والخلفاء الخلف قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة لأرواح مؤخرة مؤخرة ومؤخرة هذه الرواية وهذه مؤخرة تسكين الورقة بدون تشديد ومؤخرة تشديد تشديد تشديد الخار أرواح التي تكون في ظهر الراكب على الراحل شوفوا الكرسي ده له مسلم كلس هذا له مسلم هي المؤخرة المسلم له مرأيتوش الراكب على الجمل عامل جهاز وهو ركب على الجهاز جهاز ده من عليه من خشب وزيب عليه الجهاز هذا له عمود وعود في الامام وعمود في الخالف من سين العالم معنا اجوان قال مثل مؤخرة الرحل قدر الضراع لما قسناها تمت مثل الضراع او قدر زميثي الضراع عربنا ان نعمل اهلية من صبح امامنا انت بتصلي في البيت بتعمل كيف تصلي في الحوش بتعمل كيف تصلي في المسجد بتتفل الصحر تصلي في السط Bilog في أرض الفلاة الخلاة السحراك هتقولش بقى انا في البيت ما م환ى تعليع استطرة في البيت في المسجة في, في الأرض الصحرى معنا كان ابن عمر إذا لنبيت السطرة عرضه أرحته ووقف ما جعله أمامه كذلك في السفر الإنسان كان في عرض صحراء يأتي يعود من الشجر ويضرس ويأدنه من السطرة معنى يأدنه مش يجعلها أمامه لا هو قائم كذا تاين ومين السطرة ثلاثة أبراو متر ونصف بين بناي القدمي والصفر متر ونصف وإذا سجد ساعة بين رعسي والصفر شيء عشان تمر الشاعر مش عشان تمر عساني اسمعنا تمر ما إذا مرت تروح يعني ربنا بس المقدار ما مر الشاعر معنى كون؟ إذا وضع أحدكم بين يدينا مثل مؤخرة الوحن فهم كان عندهم ايه رواحل جمزمان عارفين معهنة الله فبكلمهم بشيء هم عارفين معهود عندهم قال فليصلي اذا ما فائدة السكرة فرد البصر وتعفض صلاتك الا ومجلبة للخشوع ودفعين الوساوث لو الانسان هو وقف هناك في اخر مزل وبيصلي وما فيه سطر امامه تجدهم مؤسس الخاطر يشوش كل شيء ينظر رناك عايز يشوف الجدار رناك هو اعمل ازاي لكن سطر امامه رده رده رد مرور الشيطان سترة العين نؤمن بذلك ونرسل عربنا؟ فبهل يصنبها صندن؟ زي ما الكاميرا كده صندن؟ ولا عن يمينه واشفاله؟ حديث عن يمينه واشفاله ضعيف فيه من الله يعني لا يصنبها صندن لا يصنبها صندن لا يصنبها وكان عمر بن عشان محافظة على السترة يشوف الرجل في الصلاة ما اصلاها سترة يجيبهم من قفاك الامر ويجيبهم عنديس كعمول يمشيه في الصلاة يأخذهم القفاك ويمشيه في الصلاة يقوله تعالى هناك عندك سترة السترة العمولتها تمام الجدار سترة جدار مميزها سترة تختارك ترويزك واحد جالس عطيلك ظهر تصلي وراءك فقال سطرة وحكا كان نبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى طائبة السرير هنا سطرة بارك الله فيه وكان نبي عليه الصلاة والسلام تقول صب الحرب الحرب هذه مقدار دلع كده يغيب ويصلي إليه عليه الصلاة والسلام آه لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتهم دين أجيب مثل مغفرة الرحلي فلنوصلوا دين وهنا هل فصح الصلاة بلا سكرة حكم السكرة على الراجع من أقوال جمعيل العلم سنة مؤكدة وأنك من قال بهجوبها ابن حزم ومن سلك مسلكه ولكن الصحيح ان رسولنا مؤكدها وشطر بمعنى حديث كثير بهذا قال ولا ان ولا يبالي بمن مرض لا يبالي بمن مرض من بعد الصفر أما من مر إما بينه وبالصدره بل يالشعب وببعض الرؤيات فليقاتل ايش معنى يقاتله؟ او رمح بالسلحة قاتله بيدك ايبعه؟ معناه؟ يالشعب بيدك هذا معناه ولو كان طبا صغيرة قال وحددنا محمد بن عبدالله بن نمير يكون في قفله عند واصحابه لابراهيم هذا اثبالي قال اشاروا اخبرونا حال قومه زيبه عنده وقال ابن المير ولا حد لنا عمر بن عبيد الطنافسي الطنافسي ايش الايه بالنسبه الى ماذا ها الطنابس بيع الطنابس الطنابس اسمك الهون السجد هذا اسمه الطنابس السجد الفرص بيع اسمه الطنابس عن سماك ابن حارب متى عدن ابن؟ جميل عن موسى بي طالب عن ابيه طبح ابن عبيد الله التيني صابي جليد طالكن مصلي. والدواب تضر بين أيدينا فضكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحمة تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما ضر بين يديه يعني من فوائد السطرة فوائد السطرة الحمد لله وقال ابن لؤيد فلا يضرهما المرء بين يديه اي من ورائه سترة لا ما بينه وبين الستره فر حدثنا زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي قال حدثنا عبد الله بن ياسين المقطر عن اخبار مشعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستر المصلي وقال مثل مؤخرة الرحب يعني سأل سئل عن قبره قال وحددنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حددنا عبد الله بن يزيم قال أفضلنا حيوة بن عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عن عائشة قالته من المؤمنين معبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوئل في غزوة تبوك وكانت في العام التاسع من الهجرة وبعدها لم يخزي النبي عليه الصلاة والسلام لم يخز في غزوة المحل عن زفرة المصولي المراد ما يكون في القاء وجه وليس المقصود ما يصطر عورابه أما ما يسرع وراته فباغه آخر فقال كمؤخرة الرحمة قال حدثنا محمد بن الثاني العدس قال حدثنا عبد الله بن عميد قال وحدثنا بن عميد واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عميد الله عميد عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن ابن عمر ابو عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طرج يوم العيد أمر بالحرب وهي من سنن الأمراء التي يخرجون بها يومنا فطوبع بين يديه سترا فيصلي إليه والناس وراء وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراح فلحدثنا أبكر بناني شيبة ابن رمية فلحدثنا محمد بن بيش العبد فلحدثنا أبير الله ما تعدل به عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة كان يرقو زور وقال أبكر يضرزور العنزة وهي الرمح الصليح فيه حجب عصى صغيرة في طرف حجب ويصلي إليه زاد من أبي قال عبيد الله وهي الحرب قال حددنا أحمد بن محمد أحمد بن من محمد بن حمد على الشيبان المروز المرض أبو عبد الله إمام أبو عن أضحى ابن محمد معنة مأمونة ومحب أحمد فجارك المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فعلم بأن سطوره ستهتك هل أبيت عند أي من عند مرام أضحى ابن محمد إذا رايت الاحلام ان قصص انتفع اعلى الاله الاسطوره في التافير قال عبد الرحمن محمد فرحدثنا وكيع بن سليمان عن عبيد الله او عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض راحلته يوقفها فجاء اذا له معترض امام وهذا من الحفاظ على الصلاه حتى في الصالح فالحذر بنا ابو النبي الشيبه اتهجر به ليله ليله قبل عبد الله بن محمد العنسي الكوفي العنسي يومي الكوفي يعني العيشيون بصريون معناه العنسيون شاميون معناه في الاغلب لكن الحكم ليس لي بمعرفه علم الحديث العرسيون كوفيون العنسيون شاميون العيشيون بصريون وابن نميل قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان حيان مشهور بالفنيا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله ابن عمر عبيد الله العمر ثقه أخور عبد الله المصغر ضعيف عن نابع مولاد ابن عمر عن ابن عمر ابو عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب إلى رحمته لبأس هذا ولا يدخل هذا في النهي عن الصلاة في معاطن الذكر من هي انت إذا صليت في معاطن الذكر ولست من هي اذا على رقبه واحده صليت صليت في موضع ناقه واحده مثل بالمعاطن انها موضع مناخ ابن اما مناخ ناقه واحده فلا يذق عليه النهي والعيلة بالنهي عن, عن الصلاة في معاظ من ومداف الإبن أنها خلقت من الشياطين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولما فيها من الطباع القاسية فإن فيها طباع أن نفرح إذا ربما إلى صليت تنفر فقطة رأسها وتفعل هذا فعله أكثر من هذا دائم كنا نراها منظمة إذا رمعوا بالراجل برجلها تكسيره ويصعب المستشفى ويجبر شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف عليك إزاي هو لنا بمثابة الوال عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويوجيهنا وهو حط أول لنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أبو الله نحن نولد ميلادته ميلاد النساء و ميلاد ميلاد الإيمان و اتباع هذا ميلاد هذا ميلاد قال لها حنيف مل هو الـ الله على عباية الله على عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى ورحمه وعبد الله بن عمر كان يفعل نفس الأمريك وقال ابن عمير بن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى بعيرين طيب سنسأل الآن كان حديثاً كلام لو عرفتم من نقال ثلاثة يتحبيرنا البعض. البعض البعض أي من نقال ثلاثة واحد ثلاثة البعض, البعض. احنا ضرنا حديث عمر بن عمير وحديث عائشة وحديث ابن عمر في حاجه طيب قال هاكرنا ابو بكر بن عبد الشيداء اتعدونا به عائشة خاب اتعدينا خلينا وزهير بن عمرو اتعدينا به زي ما يتضمن جميع الانواريه من ذل الله زي مليح الراسي ابو سفيان كان من العبال الزهال وكان سمين منه شوف الشيخ سعيد زميل. سمين ازاي؟ اهو كعث سمين كذلك كان سمين زيبا دين وبعدين خلوا واحد بيحرره واحد واحد بيحرره وقلوا انت صوام قوام كلا هون وسمين وما البقل ازاي بتعمل للانتصائي ما بتاكلش ولا بتشرب ولا كده ولا كده قال لفرحي بالاسلام لفرحي بالاسلام يسرنا الهزاة لحاحب الاسلام هذا رضي صحيح عانش طلبه حول العرص بالحرم رحم الله رحم الله وديه قال عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري ابو عبد الله قال حدثنا عون بن ابي جحيفا عن ابيهم قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهو من أبا الله بواب المكة الأطفال معنا إخوان بواب اليوم عماية وقصود وأسوار وطرق معبدة سفلدة كان نبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج بمكة يجلس الأطفال يبيت الأطفال اليوم الابطح متعرفوش كان صحرا بالقبر انا حصل اتقاط حصل دقيق لكن اليوم متعرفش الابطح اللي هو الحجود عندي المقبر عندي مكبرت المعلام طريق الابطح معنا يا اخوان والعلماء اختلف هل ان نجيب بالمحصر اللي هو الابطح ده سنة وان هي سنة اختلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تركي هل والذي يترجع أنه ليس بسنة وليس بمستحق إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أقرأ كل القروج إلى طريق المدينة قال في كبة له حمراء من آدم, من آدم اليوم تستطعش تعمل كبة ولا خيمة في المكان ليه؟ تيش السيارات الطيارة ما تقرش أمامه ما تستطعش أصلا تقف في ذاك المكان من شدة في الحاف من تحت ومن فوق معنا النبي عليه وسلم كان عام الخير قبة له حمراء من أزل من جن خالف خرج بلال بوضوءه فمن نائر وناضح النائر يعني المتنون والناضح يريد سن قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه حلة الحمراء معناه ليس خبست وإنما الغلب عليه هنا كأني أنظر إلى بياض سعطين الحلة من قطعتين قطعة قبلة وقطعة علم في زر وردة كأني أنظر بياض سعطين هل بتوضا وايضا و... الجزار بيكون ايه عند منتصف الساق فربنا يكون فهنا يبدو ما يبدو في الساق هل بتوضا وعدن بلان ومستحسل بالجزار يكون الى انصاب الساق القريص لو مش عارفه الى انصاب ربما اذا رجلك بترفع تضغط وجود الايه من الساق عرض الرجل من الفتايل الى السلوط معنا يا إخوان فتصوى كده انت لابس قميز يعني الجنبية دي عمي طلعه منتصر في السفقين. وما فيش سروال تحتها لان هذي كانت عادة الأولية معنا ملزمش يكون سروال تحتها فتعدي انت تركع ف يتقلص القميز بسبب الوفاعة إنما الإزار لا يتخلص الإزار مسك على الوزن معنى إخوان تأتي أنت تنهني تركع لا يتخلص ولا يرتفع يبقى كما وصل ولذلك إزرت المؤمن إلى أنصاب صحيح ده بحديث إزرت المؤمن ما قلتش بقى المؤمن فرق من القميص أرابتم؟ لهذا ألف الشكر بقرب وزيت رسابة سيد المناجعاء والإسانة الضقية قال هنا يقول فخرج بلال بغضوه بفتح ولا ضميه لسخيها ضميه ولا فتح يعني الفتح يعني الفتح يعني الفتح يوه المتح يوه وبالضرب الاجزاء الفعل. الفعل نفسه الفعل. فعل فمن نائب الفاعل والمفعول فلو النبي عليه الصلاه والسلام عليه باللبن الحنوه قلنا الحله لما تطبق الحله يعني من قطعتين كاني انظر الى بياض ساقين وعليه حله كل واحد من قماش واحد قطعتين يعني شيء ما ينزلش نزاه لا بأيش زي بدلة كده بس بدلة مش كرفطة بقى طبعه ما شاء الله واحد منتح الى هدنه كده والترفطة والألوان ورابطها ووه دي ايش الداعي ده نربطها ليه ونعمل يفيد الرطع في يومك وليه يا ابو ايش الداعي عفاش خليه على جماعي مش لاش في البلية ده اسمها اسمها هي تترمت <تكلم> كرس مالا مالا مالا مالا مالا مالا مالا مالاش حاجة قبل انه مالاش مالاش اي عدد المرة. اي وجهة كده العقل ينقل انفكر ايش لحاجة المرض كما تتزين ازاي ان هو اي اسمه مش دا تتقلق فيها يعني تقليل محب بالبال لعداد السلام فدك افتل لعنمها الله المنعمينها ياشان قال كاني انظر الى بياض الساقين خلف توضأ وادى نبينا قال فجعلت اتتبع ها هنا وها هنا من يريد تتبع ابو الجهني معنا يقول يمينا و شمالا وهذه سنه المؤذن اذا ادى الاذان شيء معين فيه أذنين يضع سبابتين أنا بشوف بعض الناس كده هون منظرهم مش كويس الله هو أكبر مفيش مش حقل كده السبابات يا مش, مش لاب وبعضهم عمل كده هون بس الله قلت لا ده ينفع ولا ده الثاني بقى ارتفت يمينا عند حي على الصدق بعنو فقط العمود في مش برج الجسم كله حتى لو من مكبرات في الخلف يمين التثبت يسار عندما تكون حاي على الفلاح التثبت يساري بيدي. في العمود بس اقف يقوم كل شيء بقى هقف كده والمكبر هيقف في هنا ودي تدخل رايه كده تدخل راسك تمام وبعدين كده في هنا اندب أرفع الصبب معين لو ما فيه شواء لو فيه واحد مدنة أصامة ما بيسمع صبب يعرف انك بتأدي <تصفيق> <تصفيق> لو فيه كده وشيفك كامل كده يعرف انك بتأدي ها فايل ده بيأدي شفت بقى وضع السبابتين بالأدنين لهم نفع ولا لا نعم <تصفيق> جلال كان يفعل شده معينه أندهم صبب وغرضه عامل ووضع وغرض السبابتين بالأدنين يرفع أكفع لان ما يبلغ صوت المؤذن فيسمعه فيشهد له الحذر والشجر والمضر يوم يوم يشهد الله اني فعلا غضبك المؤذن وقدم سبع سنين وقدم في 18 سنين هل عرف ناس مسكيني 12 سنة وعشرين سنين ناس لو تبعهم اجراء بطول يقول لك مش خذ الأذن لو تفعلك لهن مش أنخلي بأهن وممكن احنا كنوي الشباب إن شاء الله لنا لو قالوا لنا أبن أنا أبن واحد أبن فرضو الثاني السلام عليكم الله لنا شغولكم أصلا جاني بواعد أصلا أسفر أصل والله رب أستعار أصلا مش عالق إهن بيحسن بيوصيبه مش كمد فيهن ايه أنا أعرف ناس كبار بس كم منذ 30 وزاد عقلت ديسان طول عمره بله هاجم وجهه وراقب وراقب على الطرح طب والنظر انه قال باله لا خير في نفسه اللي يوقف الان الشئ انا خارج انت اي والله فاكون لها قال فجعلت اتتبع ف عايز اعرف شنه الادان واحكام الادان واداب الادان يقول يمينا وشمال يقولوا حيّ على الصلاة حيّ على الحالة ومن مدّش بعضنا سيبعي الصلاة وبعدين طول أوي والفلاح يقول لك وبعدين وبعضهم يقولوا فلاح بدل حالك نبهاء ليه؟ انت معذي ليه؟ وهي هو يقول حيّ ويعطي بتاع حيّ خمس ستة مدّات كيلة ما شاء الله إفرس مهي مكسي على طول ما English ساعده حياه في واحد أله رسل في أخطاء في بس من بعد بس من أسى بقى الشيخ وحينك تنتبه لجزاء الله الله أخطاء بلا اتصال زي الخطأ في الأذان مثلا بيحصل الشباب دول دي مشكلة كتير بيعملها في الأذان على باله هو مش واحد اه بتسعى خطا في الادان ايه ده امال الاذان فيش اذان بقى لا اذان اخطاء موجوده موجوده فعلا من ايدينا والجنود كتاب اسمه 1000 اذان كده كتاب كده مجله اسمه ده ربان المسير المعاصر والجنود ولكن والله اي شخص كتاب بيشير الينا قام بالشيخ وحيد عثمان بن فض الله قول يا ابني بدل ما تاخد هذا تاخد اذن كل الكتاب كله اسمه ايه الكلمات من اخطاء الشارع تمام تاخد بقى بمجمل كله عشان انت خاطئ ومفتي صح ولا انت اسمه مفتي والله الناس بتشكو عليك مفتي وبيسالوك على انك مفتي وكل واحد قليل عامل صوره كده ما شاء الله من تحت اه هو ده الذي يفتوه هذا المفتي بيشكونه صح فانت تمسك الكتاب ده كل بعد مرض يع مرض عايز تعمل يوم ده استعمل في الكتاب ده جميل في العقيده صح او غيرها واخطاء في الصلاه اخطاء في الامم اخطاء أخطأ في المسائل ها اخطاء في الموضوع اخطاء في التدساه اخطاء المهم كتابنا خليه معاك افتح الناس ما انت لما بتقرا الاخطاء دي والبدع بتعلمهم من السنه وانت مش انت بس قاعد بتعلمهم والمستور البدع اهو ما تعرفش غير البدع الاشياء دول الاصل هي الاصل والسنه والادله والاحكام الكتاب ده بيمسكنا عليك اتكلم على الاحكام اتكلم على شروط العبادات اتكلم على السنن المستحبات والواجبات الى ذلك وانت ماشي كده تكلم برضو على الاخطاء والبدع ويقول لك الناس والله جزاه الله الف خير والله احنا كنا والله بنفس الاخواننا في طريق فكان يا اخوان لا والله انت تكلمه في صفحه الصبر شوف علموا الناس ايه هي صفحه الصبر فدخلوا مسير الاخيره انتصروا فيها في الكنايه يعني ولا تجلاد لمهنا فن الناس رحت اشوف ايه صاده لهم حضرات دي الناس انت كنت فين طب انت فين ليه احوذ من يكون الى هذه الاحتيار انهما جوابا ادي الشيء قولي ها استيجاة سطبعك والأمم التحل الان نزلت وفي الان دخل وفي الان خرجت واحد من السباب جاب يقوم في الجوعة مش انا عمي ايه الور جوم واحد تيلا بجي واتفين بس عارف. عارف وحكيم لما خلص الاخ ونزل قال لي والله النسرة دهي سمعناها الساعة 8 في لندن اليوم انتزلتين يا ايه انا عايزة بحاجة ها سمعناها من ايوب صدق اليوم في لسرة لندن ساعة 8 صباح إذا احنا الناس فعل النبي عليه الصلاة والسلام قاموا عن مربع لعلم الناس صباح الصلاة ونزل وطلع وسجل لأصل من المنبع ويطلع ومعرف الاحيئ لم يتالب نفسه عليه الصلاة والسلام ليه؟ انما يشغل الناس بالسياسه خرجت تماما كل السياسات اسمها الاخبار اي مذيع عجب السياسات كله من الاول خالص طيب ايه الناحيه ده تبدو ناس مثل شبكه غبي على في السوشيال فهذا الاذان لو احكم لو اجا لو شروق اللهم الناس بقى فيها اخطاء كتير فانتبه الشاب يقول ايه ابو جهيفه الصويري يقول وجعلت اتتبع فاه سلام. ممكن لك يعني قولك يعني ايه اعلم خليه اعلم خلاصة لا تعلم منه ايه ده جاعد يرمه يمين وشمال يعني ايه عشان يؤدي الأذن لانه عبادا يؤديها كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم خلوه رسول قال <تصفيق> ثم ركزا لمعنازا عند مراه بفتح النون ولا بتسكين نون من قلتي بفتح النون ليه من قلتي نون ليه ها؟ اللي هو الرمح عصى في راسحة لو هو بالتسكين هي الشهر اللي هي اللي هي الشهر معنى ولا ننب نقم نغلقش العزة بتسكين هي الشهر الظهر طيب ممكن ساعه تحريك الفت في الصغير قال فتقدما صلى الله ركعتين على صف يمر بين بيت والكلب لا يمر فين بقى انا من ورا الصطر يعني زي عصاير كبل وده من ورا كده قال ما يبدأ يمدع الحمار والكلب ثم صلى العصر ركعة جمع ثم لم يزل يصل لركعة في السفر في رحلة برحلة حتى رجع إلى المدين حتى رجع إلى المدين إلى المحصر نزل في المحصب اللي هو البطح أو الأبضح تقولوا معنى واحد. قال حتى محمد بن حاك السميل ملقب السميل قال حتى هذا نابهز ابن ايه ما نقولش لا حكيم بقى ماذا؟ اندى عمر ما نقولش ابن باز ابن حكيم بقى ايه روايته في السنة برده وليست في الصحيحة بهز بن أسل العم أخو معلّب ناسا قال عددنا عمر بن أبي زائد قال عددنا عمر بن أبي زحيد أن أباه رأى الله صلى الله عليه وسلم بكبة حمراء من أدعين من جد ورأيت مدالا أخرج وضوعا فرأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوع نعم نعم يعني ما يتساقط من أعضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذونه بقية الموضوع فمن أصاب من مرسى يتمسح به تبرك وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بيرت ولا يجوز أن يفعل مع غيره ولو كان أبا بفر الصدق ولو كان عمر الفرق فأثر النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بها في حياته وبعد مماته وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه الصلاة خلافا لمن ذهب إلى خلافها ومن لم منه أخذ من بالرية لصاحبها سبحان الله ثم رأيت بلالة أخرج عنزة فركزة عنزة يعني ايه ما يا موان من نفس العنزة الغلم كده وحي معنا العنزة الرمح عصى فيه وبعدين محمد بن المثل هذا صح في هذا الحديث يقول صلى إلينا رسول الله نحن عنزة قبيرة العنز يروع عنزة يقول صلى إلينا رسول الله صلى الله سلام معناه بما بالبصح قال ورأيت الناس والدوان ما يمعون بين يدي العنزة قال حددنا يصحى ابن منصور والكوسك وعبد بن عميد قال أخبرنا وعبد جعفر ابن عون قال اخبرنا ابن عميس قال وحدثنا القصر ابن زكري قال حدثنا عسين بن علي الجعف عن زائدة ابن خدام قال حدثنا مالك ابن مغول كلاهم هم عن عون ابن ابي شحيف قال ابي عن نبي عليه الصلاة والسلام بنحو حديث سفيان وعظر ابن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك ابن مغول لما كان ابن هاجرة خرجا بلال الهاجر نصف يوم خرج بلال فنادى بالصلاه طلع دخل ابو محمد بن المثنى ابو موسى العنس الملقب بالزني ومحمد بن بشار غندار قرى بن المثنى وتذكرون قصه محمد بن بشار وكان ذاك في رصيرهان حين كان في البلد الوحيد وهي البصر وعند في سنة ومات في سنة الوحيد جاء رجل لمحمد بن محمد يبشره بموت محمد بن عشر فقال الرجل لمحمد بن محمد أبشر قال يتمشرني بموت فلله علي ثلاثون حجة إن أنا حدثت بعده بحديث وفي بعضها حق لليحياتي عن طحيه إن أنا حدثت بعده الحديث الوحيد فعاش بعده 90 يوما ثم من له واحد ثاني قال والله الفرصة لاحظ أنا حدث حد لاحظه كالكسها فضفة ها فرصة ها نعم صفى لكن دو فبيضه واصفره خلاص حد زي مدريد لا صوبه لك الجاوب ما قالش في كده بقى يعني بينهم تنافس مش لكن مع ذلك ما شمل ما احد ان في المنشط لا ورا ده لو واحد باقي يقول طب ده العلم شوفوا بقى واحد مننا من المتحدثين زينا كده فا او العلم الله ده أسلام حمد ابن في وسط حرفات في البصرة مليئة الكفرة مليئة بعدين الناس أخذوا حديثة وخلاصة صار عديدهم بجأة سنة بالناس كالإمليجا مروا عرفوه بش هيجوا يزيد من عنده ويولد كل يوم اللفظ عديد اللي خلاص ثبت عليه عاش يزيد وهو أغرش معنده من سنوات معنا يا إخوة؟ شوفوا عندما جاء إلى مصر محمد بن عبد العزيز أشهر مرطباء المالك كان يدعو على الشافع المدخل وسط مخيط من المدى من المالك من مصر يتمحه ويكون مطار مدى من إمام الشافع فكان في السجود كنا يدعو على الشافع المالك وكان محمد بن الحكم المالك أيضا كان محب الشافع بيقول له أشهد بالله عليك بيروح بلغ فقال الشافعين تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد قل لي تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فقل للذي يبقى خلافا الذي مضى تهيأ الأخرى فكأنقذ هجيرة مور فمات الشافعين ومات بعده بخمسترسر يوم أشفر وعاشد لعبد الحكم بعدهم واشترى من تلك الأشفر عديد ورقيق تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحد فطرعنا بعد هذا بعد فترة بعدما انتشر مدر الشافعي وعلم الناس وحرج أمم وعلماء لأن هذا هذه سنة الله سبحانه وتعالى فالموفق من عمل لله وعلّم لله ودعا لله لا من أجل فلا ولا من أجل فلا لا من أجل رضا فلا ولا من أجل رضا فلا, فلا إنما تكون دعوته وتعليمه وبدل العلم وخدمة للناس لله سبحانه وتعالى ينفع هذا عند الله وذاه بهم في حدود النسب قول الله بيقولها في اي حاجه يا احمد جميل اللي هو كان لو عايز قال ابن المثنى محمد بن وتعرفون ان كان موسى رحمه الله كان زمانا شريف فدعا الله فاذهب عنه زمانا وقام يتوضع على رجليه كيف شيء؟ عن ايه وان؟ قال حتى دنا محمد بن جعب غن دار ربيد لازم شعب عشرين سنة فكان أطل الناس لحديث شعبه وكان كتابه والفيصان بين الطلاب والكلاميب والروائب اختلا قال حتى أنا شعر من الحجاز ابن الواجد العدع أبو بستام كان أقول من علمني حرفا صرت له عبدا ما حييته أي له خديمة ما حييته ومعنى علمني حرفا حرفا يطلق على الحديث حديث من حديث النبي عالسي ليه بقى طب منت ممكن تتعلم حديث واحدة تكون فيه نجاتك ونجاتك من الفتن الشبهات الذي تعصف في ما هو كم من صحابك يقول عصمان الله في الفتنة بحديثك سمعتم من كلامك سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد انت ممكن تحت الحديث الحديث هذا يعني يعمل في قلبك وفي نفسك دورا كثيرا عمل الجديد فأقول من على اللبنة حرفها ليه يا إخوان لأنهم كانوا يتدينون بالأحديث مش مجرى الحرب الحرب اللي أغبار عليه هذا الشيء مخلوق اللي أبدا ويكون عالم عالم ونطلب العلم بطلب العلم بحرف إلا ما يعمل لكن مع الحرب العلم كانوا يتدينون بالحديث يعملون بالجديد نعم ولهذا ظهر على أعمالهم صلافهم زوارهم عبادتهم وغير ذلك قال لحد ذلك عن الحاج شيء حاجة المعطيهم قال سمعت أباة جحيم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهازمة إلى البطحاء الأبطح البطحاء المحصر شوى فتوفأ فصل الظهر ركعتهم والعصر ركعتهم وبين يديه عانى البهن. قال شعبه وزاد في عون عن أبيه أبي لحيفة وكان يضر من ورائها المرأة والحمار وسيأتي معنا الله في أهول صدرة ما يبطع الصلاة وسنتكلم عن آله إنساء الله قالوا حتى لن زهير النحر أبو خيتم الدنساء ومحمد النحاتم مدى أبو نبين الليلة المراقب السمينة قال حدثنا ابن مهدي ابو سعيد معنا عارف بالجنة والتعديل والعبة كان يقول الله يعلم لأهل البدعة كان يقول الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نرومكم إذ لم تحبون فنتظرش من أهل البدعة هي حبوك وهي لمعوش لا بل هيتصلوا بعضهم كده قالوا انتبهوا من فلان احضروا من فلان اه انتبهوا ده فكر ملحظة ده عقيدة ملحظة مش عارف لان انتظرش لان بلعي الزكور وامدحور بيكون عليك لا ان اذنوا عليك فمسياسة وفتحة وسابق فقول ابن مهدي الله يعلم اننا لا نحبه ولا ننبقه إذ لم لا ننبق إن هذا هي السنة بينا أهل البدع وبين المبتدعين بسنة نبي عليه الصلاة والسلام كان كل أن أعرف إلا حديث عندي خير من أن أعرف إلا عشرين حديثا ليست يعني أنت تنسك اللي عندك من أحديث غربينك وتصف خير من أن تكتسل أحاديثة جديدة ليس الأحاديثة فغير من عندك تصف فيها فشان حدثت إيه تحدث الإصلاف الصحيح النظيف كان قابل سألهم هناك في دل جمال في واحد كده ما شاء الله عنده شواء مليئة أحاديث وعنده كل ما يقولهم, يقولهم قال رسول الله ضعيف المجال ستاني قال رسول ضعيف هذا ماذا هذا كل يوم انت آه... ضيعتم لانت فبعدها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الذي أسأل الله أن يكون صحيح <تصفيق> <تصفيق> ماذا <مع> ما عليك فانت الصفر عندك شوه تغير من البضاعة لمعرفة من أحاديث آراء من أحكام نعم من عقائف نعم من معاملات. نعم من أخلاق نعم. لحي التصفية والدعوة لكم لا على الأمران التصفية هي التنفيذ والتنفيذ تنقب معك وتتربى عليها كما كان نشيد الشيء الألباني التصفية والتنفيذ لما كان تنطلق من هذين الأمران ولا الحمد أغمى في حياتك في عمرك وفي كتبه وفي طلابك وتلميه تستطيع تقول يعني المحققون اليوم المعاصرون هم ثمرة من ثمرات الشغل يعني من اكبر محقق اليوم على طيب الحياة الى الصغير في هذه الدعوة للشغل الباني منا في عمي فان انا ما عرفنا حتى ثم الا من طريق العالم امام الدولي المجاد والجميع والله الحمد يعترف بها طال الوريدة ناصر لابن مهن ابو سعيد قال حسدنا شعبة اهو من تلميش شعبة اسملكم من تلميش شعب ابو رحمه ابن مهن الشيخ ينطخ شاف شيخ يمتح دي شاف وينتح <تصفيق> اه يعني ضخمه ومن تحته يخرج يخرج الضخام عبد الرحمن بن ماجد من تلاميذ ابن ومع ذلك ابن شهاب الزهري ينتقد كان ينتقد على شعر اشعار والله حبيب وكان شعره يقول لا أحد يطيق نقدك يا احمر ففي حاول ابن شهاب الزهري وكان يقول لا أحد يطيق نقدك نقدك يا احمر معنى من وشعبه من مشايخه الأعمس كان الأعمس الكلب على الباب ويجري فيه مكلب يجري وبعد المهين ده الكلب ديه يرجعه يتحايلوا على الأعمس ده يتعديلهم يستفيدوا ويخذوا الحليب ده معت حليب ده جمع, جمع العلم <تكتشف> رحمة الله علينا لا إله إلا الله قال حدثنا شعبة الإسنادين جميعاً مثلاً هو في حديث الحكم فجعل الناس يحفظون من فضل وضغط ما شاء الله قال حدثنا يا حيب يا حيب على أن المال المستعمل لا يسد بالطورية كما ذان إليه بعض نحن فالصال أنه باطن على الطورية ما لم يغير بناس هذا ما مستعمل رحمة الله معه الطهرم دل على انه باطن على أصل الطهوري لم يتغير في لفد من طالب ما المستعمل يفتر ويسلم الطهوري قال عدد لا يحب يحب ها يعمل على يحب ويخب فيه وليسهون ليسهون قال طلعت على مال عارض عارض يعني لايب على عارض المالك يجلس كلا هو هو حفظ أحاديث او مسك أصله مسك أصله والتلمين بيقرأ فالتلمين يقول مالك حددكم نافع بكذا وكذا وكذا وبعدين يخلص حددكم يحيى بن سعيد أنصاري بكذا وكذا وكذا حددكم فلان بكذا وكذا وكذا فالاسم العام إن التلمين بيمسك فرع والشيخ مسك الأصل لكن من تلمير باسمه العظم خذل الشخص عايلي قادر بعدين نكمل كل موضوع العطل. ان شاء الله شر فصر وألحى على الإمام مالك حتى ضدر الإمام مالك ألحى عليه أن يملي, يملي عليه بعض حديث فأمر مالك الخادم أن يضربه بالضرع فضربه ففكر كان الشابا صديق فارتحل من بلاء الشاب إلى المدين. فحن لو رق له الإمام مالك. كما في ترجمة الشيء عمار من سيري على فحدثه بما ضرب أحاديث بعدد ما فلما حدثه بهذه الأحاديث قال الشيء بن عمار زدني ضربا وزدني أحاديثا هو المحب للعيد الذي يثم ويبارك في من داخله من اعماقك فيك لا ممكن واحد من لما الشيخ يرغو كده ممكن يعطره بوس زي... انت زي كل ولا زي بعض ها موضوع دي مشكله من العصر. من مشاكل العصر على قول دي مشكله الايام دي ربنا يذكر الشيخ الكلمي فاذا الكلمي بعد مكان مقبلاً على الشيخ ترهيبات تسهيلات أبيات شعرية مش عارف إيه رسائل خصيرة إلا غير ذلك ملازم له ولا عادي عرفه هو من طريقه طريق. ده من طريقه ففيش ولا بي ولا دون ما أخذك من كلامك هذه هي المصائب العرض الأيام ولا عادي حتى لو مرد خليه من حتى إيه موجود المصائب أشار إليها كثير من العلم المتعظمون حتى كان هناك و بطيب واسع وقوي من الشيخ الإمام بن عناوي في فيض القديم من حديث الجامعة السلامة قالوا هذا من شوق من شوم هذه الأيام هذا في زماني يكلم عن الجامعة وقال لك الآن يقول أشد أشد يعني أخوان فقصة العرض دي بقى أيام اللهم إن التلمير كل الإمام تتحدثكم فلان لكن في حاجه يجي له بعض الناس ما عندوش خبره بالعرض ها هو طبعا عنده ايه انا عندي الان اثباته يجي مثلا من عند مالك اروح اقول لمالك حدثك مالك غلط لا طبعا الجزء اللي معايا من بدايه الاثبات يعني شيخ مالك تلاميذ مالك عدوهم ما اروحش ابدا من عندي تلاميذ مالك أقول له حدددكم إسماعيلي بن أبي عبد الله لوايسي مثلا دا تلميله دا مالك تروح من عند الشيخ مالك وتقول له بقى حدددكم لذا زي واحد من المغفلين الواء المغفلين راح يكلم الآن الشاف يقرأ عليها هذا يقرأ عليك الأخرى راح يقول له حدددكم وصف القاضي واسم القاضي دا تلميل الشاف طيب ما بزيش بزي بزي منه تلكارش ادرككم نسب القاضي انه اه اقعد بقى عرفنا ان نجم مؤكد ينفع الشعب لكن تعتقر ولا تاخذ الحديث قال محمد حدث هارون قال له طريق ذاك الواحد فقلنا ايها ابن يقول قرات على, على مالك على ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه احد المقاصح عن ابن عبد ابو عبد الله عباس ابو العباس عمرو بن جرمذ في القران هل عقبت على اتان انسل في مطرح وانا يومئذ قد مهاش الاحتلام او شب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمينه فمررت بين ابيسه فنزل <تصفيق> وفأرسلكم أتانا طرعا يعني طرعا يعني مرت بين اين بين الصحف مدان هؤلاء الصحف فالإمام سترة له وسطرة الإمام سترة له حتى الإمام نفسه سترة لك ودخلت في الصحر. يعني جواز المرور بين الصحف ده بأس شوف من تسير الشريعة نعم إنه ده ممكن يكون في فجوة في ناخر الصفر عايز تسدهم تقل فيهم دمر بايد الصفور في عالم العوالي محتشنا دمر بين الصفور لبأس كان يكون في ساعة في المكان الثاني فالدمر بايد الصفور لبأس قال ودخلت في الصفر فلم ينكر لا عليها ومعدين يبدأ يا عزيزي الله من ورائك عن ما يرعنا عليه الصلاه والسلام يا اللهم اكرم يا اللهم اكرمك فالعرش ده احيانا النبي عليه الصلاه كان يساله من الذي صنعك ده من الذي صنعك ده في اشتعال في من احكامه انت فاكرين عامل ايه من الذي دخل وقد حبسوا النفس النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه ده وسأل معاه عارف لانه يرى من وراءه عليه الصلاه والسلام. لكن عزي علمنا الاحكام قال طب النبي عليه الصلاة والسلام عرف لكن في حاجة الراجل عملها فيها وخالها الإسراع الإسراع قال زادك الله حصا ولا تعوى يعني بالإسراع وحفزان من أسنى. اللي بضيع الكشوع فيجي واحد بيجري يقول لي ما إنا ضمع صرير وبكده انتهينا يدرك الموضوع ها او يتنحنح يقول اللي كان يقول يتسمع شويه الشيخ يدرك كلها يوجد مخالفات ارجعوا برضو اكدوا الى كتاب الشيخ الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام بالغ ال الكلمات الناجعه في اخطاء الشائع طب هذا الكتاب واوعوا ضركوا فيكم اخطاء المصدق خطا في الملان خطا في الطهار خطا في الصلاه خطا في العقيق خطا في المجالات كذلك بارك الله فيك يقولون فلم يمنع ذلك عليه شك الحطيعه ابن عباس من الصدر يوقف عند بطانه فلا الله رضي الله عنه قال حدثنا حرمانه بن احمد من اين مصري ولا مالي والنشامي مصري خلق مع مصر دي حرك حرفان كثيرة على رأسهم الحرفان مصر آه اسمه ايه اه الحرف ابن ايه اسم ايه ابن ايه بس اعرف الحرف ابن معنا ومعكم السعيد ابن عوفا دخل يا احياء ابن يا احياء ابن معين درس بشوحد دخل بسر فقر أيضا ونصف من ثلاث عجائب النيل والأهرام وسعيد بن عفاج هو كلام سعيد بن عفاج ثلاث عجائب من يراص عمروا راص يحيى ابن عفاج سعيد بن عفاج سعيد بن مكثير بن, بن عفاج الحفاظ مزر هذا كلام يحيى ابن عيف الذي قال فيه لما مات ما تلعليم بعيد بكل محجد وبكل أختلف من الإسناد وبكل عيد وبكل عيد في الحديث وبكل طيب هيا وبكل وهب في الحديث ومشكل يرى نابي علماء كل بلاد هابطوا البيتين جهة طب حضوا البيتان سألنا نحن من ذلك طب مات العليم بعيد بكل محدد و بكل مختلف من الاسناد شوف اختلاف الاسناد بقى يختلف يجيبك حديث لو مين, مين اسناد هتوضها بالحرف ما يخربين حرفة محدد ما تقوليش بقى جهاز من بيوتر وموسوع الشام لا ومش عاد ذلك تلك نام بتاعنا كان مشاكل زي دي ها انما شايفني معايا حاضر الاشاريط كلها واختلاف مش هقدر بس كده يا بدون ما خلافة حفظ خلافة ما يوجد خلاف حاضر الاختلاف ما انت العليم وايه؟ العليم بكل محدث وبكل مختلف بين الاسماء وبكل وهم في الحديث ومشكله يعلى به علماء كل بلاد يعيب ثاني مثل عليم يعيب كل محبب وبكل مختلف من الإسلام وبكل وحد في الحديث والمشكلة يعني بي علماء وكل بلاد فارك الله فيه قال أخضرني ابن وحد من حفاظ مصر قال أخضرني يونس وابن يزيد ليل وابن الأخضر من عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخضره كان عبيد الله هذا ملازم من عباس أخضره أنه أقبل يسير على حمال وهي الأتال التي ذكرت في الوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم الواء والحال والواء والعرض ولا زعيدة ولا استينافية وبالحال السبب عندك فكان الصحه ترفع وتطلع كل مكانك اذن إذ. تمام اذن بصحه تطلع مكانك يعني رسول الله اذن الحجيه تمام تكون مكانك ورسول الله اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقولنا ونصر الله صلى الله عليه وسلم قائم وصليه في حجة ودع يصلي بالناس خلف سار الحمار بين إليه بعض الصف ثم نزل عجل فصفم عن الناس قال حدنا يا حبي وعمر بن ناقل عمر بن مكير بن محمد ناقل وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينا سوفيان ابن عيينا عن الزهري بهذا الإثنان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة أكثر من روايات ورقبوا فيكم أنه من ميزان وأكثر محفظ على هذا ابن عيينا تلاحظون أنه خال فلحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد ابن حميد قال أخبرنا عبد النزار الصنعات قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الرسمه الان لما قلت لكم ابو بكر عن ابي راشد عن, عن ابي بكر عن ابي حمزه من هؤلاء ابو بكر عن ابي عن ابي بكر عن ابي من هم عبد الرزاق رضي الله عن منصور والرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن رجب سهم وصل تواب سيدنا ابو بكر وعبد الرزاق الصنع ابو عره ومعمر بن رشي بكر الثاني والزهري ابو حمزه والصحابي ابن هذا ابن ما وصل ثاني جميل. ابو بكر. عن ابي عروة. عن ابي بكر. عن ابي حمس. ترجم بالاسماء. عبداللزار. المعرض. عن, عن الزوري. عن ابي حمزان. وهو انس. الصحابين الجميل. قال اخبرنا عبداللزار. صمعان ابن همام ابن ناكع. ابو بكر. في تشيع يسير. ولم يرتحل الناس بعد الهجرة إلى النبي عليه الصلاة كما ارتحلوا إلى عبد الرزاق لا يعلم رحلة ولا هجرة في طلب العلم كما ارتحل الناس وهاجروا كثرة وكمن إلى عبد الرزاق الصماء فلا اخبرنا معنا شيخ عن الزهد في هذا الاسناد ولم يطر فيه منا ولا عرفه والصواق ذكروا وقال في حجه الوداع او يوم النحر والصلاة هذا بحجة حجة الوداع في هذا نحن اليوم من دروسنا الجيدة على فضل صلاة ابن الخميس المقبل